وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار أما بعد بارك الله معكم جمعات معلتي علت حدا سفر شهر 4 7 30 شعه هجريه كانوا 10 نوفمبر قلت شحن عصرت ميلادي ان شاء الله تابغ الزائل كتاب 19 للنان اي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاصول الثلاثه نقسم كم اون نعى دشرحاز قلصه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير سوره الانسان الايه 7 باركس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليل نرتع مبرهره كان القران تقيس نذر عباده مخان حد خبطهم عيناتنا عباده نذر مالت مبصعه مالتي. وصدمني رب سبحانه وتعالى تفرجني كمزخ قبريت بالمثال ح ما يمكن يركا رب سبحانه وتعالى شافيني انا لسه ما عاد تصوميه لحدثه فهو الزام الإنسان نفسه بشيء من الطاعه حدث نفسه بعله كلزما كجدده رب زي يجدده قالنا رب بقاله اتل تدعي زي يا ربي اجاتي ما كم زي اخبر يله زي الشيخ ابن عثيمين ابزا شرح انتهي بلالو اي دليل كون النذر من العبادة والشيخ محمد بن عبد الوهاب زيانه يما قرشه زتغسى كطن انواع العباده يا سلمان نذر بقى دليل نذر مفسعه عباده مخانو انتهى له دليل قوله تعالى يوفون بالنذر بمصعهم يخبرون لرب سبحانه وتعالى اي ظلمون مالتي ويخافون يوما كان شره مستطيره رب خائف فرحه كم معلتي يفرحو يوما كان شره مستطيره اي منتشره اتي معلتي قيامه اتشرنات مستطير زخنه واذا ماني منتشر تتزرقح بزمعلتزي سلاذ فرحو تمتقال ذاته لي ما بصع ذاته لي ما بصعوف ربي لي ادوه اوجد من الايه أن الله اسنا عليهم للافائهم النذر كبزا ازئ نذر عباده مغانو كما يجرنا النرداء تلنا مالتي مغنياتو رب سبحانه وتعالى يريدوا مالو اساتهم سبحان الله تايروا مالتي قالات يا مولا كن كن سجد هنا وي كن صدق هنا يلوم قالاتو اچا نغرتيا بسرخه بو از دليوا كنت مبصع از غبرو كباد ماني أب اكبار يا وهذا يدل على أن الله يحب ذلك اذا خانته يرد ماليو ربي وكل محبوب لله وكل محبوب لله من الاعمال فهو عباده كل رب زفتو من عباده رب خابنا ادم عباده امالتي ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيره بمن تاعهم باتقال زاتو نبرب سبحانه وتعالى افتكبر زعولو وزلوا مالتي مخريات تبارك الله فيكم قياما معلتي حساب سلا زلو نعي فرحهم يوم ايبرب سبحانه وتعالى وعلم أن النذر الذي يمتدح الله تعالى هؤلاء هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل رب سبحانه وتعالى زدودهم زلو, زلو. انتزم مبصعناتهم زخبرو اب مبصعهم تتوزو بلوزا تكبرو الى زنادهم كل انواع العباده ذكبركاي ومبصعه وتويو مالتي كله زونه عينتنا عباده فاذا العبادات الواجبه إذا شرع فيها ال... شرع فيها الانسان فقد التزم بها مغنيته حادث أسلامي واحد زوونت عباده نحر جمروه بنوبسون تا يغبر له مالتي كقص لا يلو اذا تزلو صلاتي خن حج خن صيام خن زكاتي ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سوره الحج الايه 29 ابذال زي رب سبحانه وتعالى انتايلوا ثم ليقضوا تفسهم فليقضوا بمعنى يكملوا يملوا حج حزوم مزلوسي يملوا ويل اي قرصوه تفسهم تفد دبهل ابتحاج مستدحام مستي رهات حدث برسح مالتي قغرو يكون اكلاتي يكون حتى تصغروه ترابه ازي تحرم لكم نيرموني بلوا حج مس مسوداكم بذحريزي ازر صحاتكم كله القسوه اله رب سبحانه وتعالى اسود ما نبارك الله فيك نفسخه بمحساب أجرهاو ثلاثه وي تقصير تغبر مالتي ادرس يهون صفرها ود كتسدد يفكه دكا سلازي حج ودؤوا داعيلنا رب سبحانه وتعالى ادرس يهود ماني اترسح زلو كلهم دحرج حج سدد ويله وليوف نزورهم اتيفه بتعزات ولي دماني يتكبر ويله وليطوفوا بالبيت العتيق طواف قبور دماني بكعبه والنذر الذي هو الزام الإنسان نفسه بشيء ما او طاعه لله غير واجبة مكروه فبسعه يا شباب تكبرون كلنا زكونت طاعه واجبة زي كونت بعلى هذا بسخه كتجدد مكروه مغريات لا تدري قال مساء تخاسي فتكبر اديها يتكبرن يتفلطن غير ما قلت تحاوخ ندزي نربي لا خصومه ربي سبحانه تحل دعاء اكبر الحمد لله الكامز قلنا لكن عصره ما تعتخصوني السنه سمعت خصومه دا بالك قالو تاع زي مكروهو ابراله الشيخ بن عيسى يمكن عايش تكبرون يمكن عايش تكبرون يمكن الظروف جات ما كان تتحمم يمكن زالشاغلنا قري جات ما وقال بعض العلماء انه محرم اليوم كاب حرام ابسيح حم الووزي نغير زي لكن كاب اتخاغم انت مبصعه اتخايو اب تباركته وعلو قدنا لكن كان مجمر خمس خطب لا ينبرك ضربت عباده رب... اي تحدد طول عمره امس قلنا لكن كلت مع التوميه ثلاث سماع ازيتات الكاسي ان نفسها ايتجددها رب مكروه وغناته يمكن عتكبر سلا زيتو عولو قال يوم كان محرم ابو حرامي النبي صلى الله عليه وسلم نها عن النذر غنات الرسول الله وسلم مبصعه ايتو ابو وقال إنه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل راه البخاري ومسلم اا ازي نذر زي بخير اي ما تسنيو خير حجي يكون يمكن انت تكبر اي نوع علم شو اقول حيمكن اسف والله يا رب تروح ويخليني خنزق صوني يثبت تعنا مس مساتك وي اي تخلات وي مشغله ترك الرسول صلى الله عليه وسلم نذر بخير اي يكون نذر وإنما يستخرج من البخل كبتي طمع سبق أبو يزوص ضربس تحدد لله مالكو يا رب كمسكنك عبد حوي خا ضرب بقى بس كنا ابتال تدلي بس بسحكه ضرب بقى مسكنه اما بخندز معل تسخصوني خندز تبلزخا كيلكاس كيلكنا شكر كيلكا بزيه مبصع بني نزلي صوم تصدق نواصل ابزح شكرا لله اما انت رب انت هو يخليني كنزيه اخذت صوبه زي ايدو شغل ابن عيسى يمين قال يوم ما كره ومع ذلك فاذا نذر الانسان فاذا نذر الانسان طاعه لله وجب عليه فعلها تدااكن قل ااتخذون ربكم كتتغرا ناجدون يزخمون النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه هذا الحديث طبعا رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور نربي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سي نربي مزبع ذاته يقول لهن يتكبر عليهم كباته حيا موصيه بالله كتهتكبره الله كما قلت شلل تلك يدماني ابذب متود الله لكن ابذ كله تباصحه ما قلت يعني حبيبك مستعقا نربي شكر قدره مغشا خيتكا تسدليو عضرغبكاش كاشكا مسمصاخه ربي شكرك برالو سلام كيدو عبره غير حاجه غير انا بغازانا تمالي سبب اذو خلو شكر دا غتبزح لكبر بخندزي لك ايتوسن والخلاصة أن النذر يطلق على العبارات المفروضه عموما اذ نذر زي, زي مبصعه مالتيو بذتي عموم عند حركتنا يا ما ويطلق على النذر الخاص selenium نذرك ده اللي قلنا نذر العام ونذر خاص نذر العام عموم العبادات أما نذر الخاص حدث بعلوز والسنا اي وهو الزام الانسان نفسه بشيء لله عز وجل لرب سبحانه وتعالى كنزين كسب دوليه كنزين كنتصومولي يقول بعلخص حدث مر... مثلا حميم دوله ان شاء الله تحاولي يا رب ما انت طاع قبرنا عخا حويني زياده صومك يرخصقت لكن كما قبل كل يا شباب يوصل له ولا يوصله اي يوصلني اذا ازي لباس يا رب تطول اسجدني يا رب حجز سبعرات كوني اسجد له قدر عبدها بني تطول لي اسجد ها رن سا مسجد ساعه عندنا مسجد يخدني لخو ازي فقد ان شاء الله تربس عبادات يا رب كف زحلك ازي فقد لكن تا الخاص ساته مشكله خويا نزلنا نسول ما نبعلق النفسه كتوسن الله خدي زعما قلت خصم يخطب المساله وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى اقسام ومحل بسطها كتب الفقهاء قال لي ام علماء دماني بزعبه نذر بزوخ كفليتات كمزلو تقيصمولنا قال له شيخ من عسيمين ازي بوتا ابنائي فقهيو لكن انه متا يزين فائده شيخ من عسيمين تغسلنا له ما له تي يخف المخانه نذر العام لنبسق خير وسنكه رب الشاء الله طاعه وسخليات بالاخره كيف وسك كيف حددك اما نذر الخاص تخوينه قلنا بسغاخه على خاتقيده ذيخه رباي كيدك ثلاث ما عالت خصومه ثلاث ما عالت خصومه خندزي خصدق لو ما عملت حججه طيب حاجه يتوفقك ازي اه اب زين بغتاتوا خا مالتي ازي سلازون الخاص ازي قال يوم علماء مكر لهم ولاو بعلى خان نفسخه خندزي ما عالت الخاتوسن الله قال يوم كان اب حرام اب سلاجيناي نظري ابزياء ودينا لنا بارك الله فيكم الاصول الثلاثه لنا الأصل الأول ابزي اول لنا الحمد لله والاصل الثاني تجمرنا ابزمس جمعه باذن الله ربي عمر عافينا هبلنا قوموا نبلنا اما الاصل الثالث اذا ختاب زي ان شاء الله نودا بدح رزدماني القواعد الاربع كشف الشبهات كتاب التوحيد اداب المشي الى المساجد كله زي ان شاء الله كن وسده ربي عمرنا عافيه يا بدنا نضلكم ابذروا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته